فأن يُؤفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالبعط ليؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه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 كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ مَن في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعدى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك مفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا مِن بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 وقال الذين عُهتُ العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعد فهذا يوم البعد فهذا يوم البعد ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إذ اللّيام فعل الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعبون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 أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتنا عليه آياتنا ولا مستكبرا كألم يسمعها كأن في أذنيه وقرآن، كأن في أذنيه وقرآن، فبشره بعذاب أليم.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 حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير